بها وحقت وإذا الأرض مدت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وَأَنذِرَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا إِنْ سَأَنُوا ككادح إلى ربك كذحا فملاقي فأما كِتَابٌ عِنْدَ غَيْمٍ يَمِينٍ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يسيرا الصَ فَورعَ صَ حسََ ينس قلبُ إِلَ أَهِمَ Amma man outiyaki أصلى سعيرا إنه كان في أهل ذي مسرورا lan yahur balainna rabbahu kana nadhifsir ala au qusimu bish-shamfai ثُمَّ قَالَتْ كُنْ نَقْبَ قَنَّ فَوْقُ ثَمَّ بل الذين كفروا Mmm. ♫ Was some wan sahidun wa mashudun kutila ans habul ukhdudun naridatil annar za til wa qudi izhum الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء la vi va Mo Mini na إِنَّ الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ <سؤال> <سؤال> balika al-fawz al-kabir inna ba'qū la shadīd هل اتىك حديث الجنود في الرعون وثمود إن البنق ثور بك حديث الجنود في العون وثود بل الذين كفروا في تك من ورائهم محيط بل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 Falli anzur il insa min ma khulq qulqom min ma il gam ona what wa ma huwa bil hazn innahum yakiduna found mm -hmm. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى Allahamma ma'a faja'a lahu watha an ahwa sanuqri'uka falatan saila ma sha'a إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن فعتذ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُفَضِّلُونَ الْحَيَاةَ dunia wal akhiratu khayrun wa azka inna Un zu bu yin ma تصلانا ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا أسمع فيها لاغية فيها